ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعوا الي عباد الله اني لكم رسول امين و أ ن لا تعلوا على الله اني آ ت ي ك م بسلطان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 من العذاب المهين من العذاب ع ف ر ولقد ن إنه كان ا ع ي المسرفين ا من ل و اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من ا ل آ ي ا ت ما فيه بلاء ان هؤلاء ل ا ق و ل و ن ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين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 بالحق ولكن أكثرهم لا ب ح موسوعه ل ك ن أ م ل النابلسي ي ع م و إن ا م للعلوم ي ن ل الاسلاميه يغني م ه ن ص ر و